يقولي حبني قلبك ولا باين أ ب د حبك غرامى والهوى كذبه وضاع الحب في ض ر ب ا يوعدني وينساني و ي ع ش ك ت م ع ت ح ز ا ن ي ذ احزاني وذا أنا دايتي خلاني أجاسل وين من حبه يبيني ادب عدايم واكون الدنيي ده غايم ظلمني بالغوى ا ل ظ ا ل ع س ا يتوب من ذنبك يطول عنيا ل غ ي ب ه و ي د ب ه ا بتعذيبك ولا أ د ر ي وش يجيبك وضاع الحب من قلبك واذا قربت من غيرك تجيب ج د ة الغيره عجز توصل ل ت ف س ي ر يا ويله بس من ربك ه ا الغيبة ويدبها يطول عني بتعذيبة أدري ي ي ولا وش ج انا ل ح ب من قلبها غيرك من غيرك اجيبك ش د ة ا ل غ ي ر ة عجزت اوصل ل ت ف س ي ر يا ويلي بس من ربك ا ب ي ن ي اتبع دايم واكون الدنيي ت ه ا ن ظلمني بالهوى الظالم عساي توب من ذ ن ب 「あさイチ」<音楽>「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」」「」」」